ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحدا جعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا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 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إلا مَلَائِكَةً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 وَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْفَرَةٌ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا